أنت الغني ونحن الفقراء اللهم لو بلغت ذنوبنا عنان السماء فأنت الغني عن عذابنا وليس لنا رب غافر إلا أنت